اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسلام وقالوا لك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكنوا مما واذكر اسم الله عليه واذكر اسم الله عليه واستغفروا ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم اذا اتيتموهم اجورهم لمصنين غير مسافحين غير مسافحين ولا متخذي اقدان ومن قد حبط عمله وهو في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين.